بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين طبعا ت ك ن ا ل الوضوء ل ى شروط و ا و م ت ك ل على الفريبة الثانية الوضوء م من بقية فرائضه الثانية من فرائض、الوضوء. هي غسل الوجه لقوله تعالى وجوهكم وإيديكم من إلى آخر الآية فغسل الوجه ركن من اركان الوضوء ب ا ل ت ج م ا ع والوجه ما تحدث به المواجهه وقد ضبطه ا ل ف ق ه ا ء طولا وعرضا اما حد الوجه طولا فهو ما بين م ن ا ب س شعر ا ل ر أ س غالبا ومنتهى اللحين ي وقلنا غالبا ل أ ن ه لا ع ب ر ة بالحالات ا ل ط ا ر ئ ة او ا ل ق ل ي ل ة التي ينخسر فيها الشعر الى منتصف الراس او يزداد فيها الشعر فيعم ا ل ج ب ه ة في كلا هاتين الحالتين لا عبره بهذه ا ل ص و ر ة ا ل ج ز ئ ي ة ا ل ش ا ذ ة فنحن ننظر الى منابك الشعر غالبا عند الاعم الاغلب من ذ ن ي البشر فاذا ما نبث الشعر على جبهته م ا تعتبر ا ل ج ب ه ة من الراس تعتبر من الوجه على وكذلك ي ج ب لو ا ن ح ت ر الشعر الى منتصف الراس او جال من الراس مطلقا لا يعتبر الراس من الوجه فلا يجب عليه غط ر ا ت ه مع الوجه على انه من الوجه ولو لم ينبت عليه الشعر فنحن اذا نعتبر نبات الشعر غالبا ت ح د الوجه طولا ً من م ن ا ب ت الشعر غالبا ً إ ل ى منتهى اللحين ي واللحيان هما العظمان ي اللذان ي تنبت عليهما الاسنان في الفك ا ل ف ل هذا لحي وهذا لحي فهذا هو منتهى حد الوجه طولا ً و أ م ا عرضا ً فهو ما بين ا ل أ ذ ن ي ن أ ي ض ا ً في ا ل أ و ض ا ع ا ل ع ا د ي ة أ م ا لو شج خلق ا ل إ ن س ا ن بسبب تشوه في ا ل خ ل ق ة أ و غيره فكانت ا ل أ ذ ن ا ن في م ؤ خ ر ة ا ل ر أ س ما نقول له يجب عليك أ ن تغتل ما خلف الوجه ما يجب عن غالبا س غسل ل نقول له ه م ك ا الذي توجد فيه الأذنان ن فيه توجد ولو أ ن وجهه ض ع ء فخرجت أ ذ ن ا ه قريبا من انفه مثلا ما نقول له إ ن وجهه ما بين ا ل أ ذ ن ي ن بل يجب عليه ب إ ج م ا ع العلماء أ ن يغتل ما وراء ا ل أ ذ ن ي ن إلى المكان الذي ي توجد ف هذا ا ل أ ن ن غ ا ل ب ا فإذا ا حد ل و طول ج ه ما ب ي ن م ل ا ب الشعر ن ه للحد ن بين بالمستكيب ا ل ش ر ع ي ولكن هل يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ن يتيقن انه غسل وجهه بالحدود ا ل ش ر ع ي ة لا سبيل الى هذا ل أ ن ه كما ذكرت لكم أ ك ث ر من م ر ة لا ت و ج د في وجه الرجل او ا ل م ر أ ة ع ل ا م ة لا يوجد على و ج ه خط احمر يقال له ان له هذا ه وبناء حد الوجه و على ذلك اغتفل هذا الحد ولا يستطيع ان يعرف انه غسل وجهه بيقين الا اذا غسل جزءا من ر أ س ه فاذا معرفته بانه قد غسل وجهه م ت و ق ف ة على غسل جزء من ر أ س ه ولذلك نقول يجب علي ان يغسل جزءا ولو بسيطا من ا ل ر أ س حتى يتيقن انه غسل وجهه كاملا وكذلك يجب علي ان يغسل جزءا من ص ف ح ة العنق حتى يتيقن انه غسل الوجه كاملا وهذا ما يسميه أ ص و ل ي و ن ب م ق د م ة الواجب كل ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب كل ما يتوقف عليه الوجوب يعتبر واجبا والآن تيقنت و من انك قد اديت الواجب ة متوقف على غث جزء من الراس وجزء من صفحه العنق فكان غث جزء من الراس وغث جزء من صفحه العنق كان واجبا لا لانه واجب لذاته ولكن لان الواجب وهو غث الوجه لا يتحقق منه الانسان الا اذا غسل جزءان من ا ل ر أ س او جزءان من صفحه العنق ما يمنع وصول الماء الى البشره كما تكلمنا عنه في شروط الوضوء يجب عليه ازالته بالضوابط التي ذكرناها عند الكلام على هذا الموضوع قال الامام النووي رحمه الله تعالى فمن الوجه موضع الغمم. هناك فينبت الشعر على جزء من جبهته ولو نبت عليه الشعر ما نعتبره من ا ل ر أ س و إ ن م ا نعتبره من الوجه ل أ ن ه تحصل به ا ل م و ا ج ه ة وداخل في حد ا ل وجه ا ل ش ر ع ي فهذا المكان الذي ينبت عليه الشعر من ا ل ج ب ه ة يسمى مواضع الغمم وفي علم ا ل د ر ا س ة يعتبر هذا دليلا على الغباء كلما ضاقت ج ب ه ة ا ل إ ن س ا ن كلما اعتبر الناس هذا دليلا على غباء ا ل إ ن س ا ن فقالوا هذه المواطن مواطن غمى الغمم إ ن ن س ا ن ا ل و ا ط ن ا ل ت ي إليها أشار الفقراء و ا خ ت ل ف ي ه ا أ ص يجب ن ا رضوال على ي ف الانسان كما فيها خلاف, بين كما وقع فيها خلاف بين الإمام غسورا م والإمام ألا موطن التحديث وهو ما ينبت عليه الشعر الخفيف ابتداء من العذار إلى الى ن بين العذار والنزعة العذار هو الشعر الذي ينبط ينبط الإنزان ز ع العذار العذار الشعر الشعر ة اللحية ما م الذي الذي هذا في ي أول أول خروج هو هو وجه س النزعه ع ذ ا ا ر ج ب بين بين الأذن المكان الفاصل ما بين العذار وما ا ل ن ة النزعة, النزعة م البياضان الذان يقترفان الناصيه توجدان يرؤوس الرجال والنساء فالمكان الموجود ما بين النزعه وما بين ا ل ع ذ ا ر يخرج عليه شعر خفيف هل هذا المكان من الوجه أم هذا المكان المكان ل ام من ر الامام الراجل الله تعالى قال رحمه مكان متمه الشعور النابتة شعور ان هذه ذ وهي ب ي من الوجه يجب على الانسان ان يقتله تبعا لمواطن الغمس ولكن الامام النووي رحمه الله تعالى صحح خلاف ما صححه الراجع فقال قلت صحح الجمهور أ ان موضع التحديث من الراس والله اعلم اي انه لا يجب عليه غسل هذا الموطن لانه أ ه ليس من لأنه لا تحصل به المواجهه قال ا الشيء الإمام النووي ليس فقط من مما في مسألة أنا عنها أثناء ترجيح تتلمت مقدمة ا ل أ م و ر التي خالف بها ا ل إ م ا م النووي الرافعيه في المنهاج و المحرر قلت ان الامام النووي خالف ا ل ر ا ف ع ي ة في مسائل م ع د و د ة تصل إ ل ى ما يقرب من خمسين مساله هل هذه المسائل وقع فيها الخلاف بين ا ل إ م ا م النووي والرافعي إ م م ا ا ل والرافعي لم ي ط ت م ع فيها على ر أ ي الجمهور أ و أ ن الرافعي ة رحمه الله تعالى كان على و ت ي ر ة و ا ح د ة تسير في جميع كتبه الجواب لا من المحتمل ان يكون ا ل إ م ا م الرافعي رضي الله ت عنه ا ل ى ع لم ي ص ل ع على راي جمهورك من المحتمل وهذه قليلة جدا ولكن غالب التي خالت فيها امام ل ن و و ي الرافقية امام ما ب ي ن ا ل والمنهاج ل م إمام ح ر ر ر ا ا ف ع رحمه ا ل ل ه من ا ل م م ح ت ل ك يكون ص ع ل ي ه ا في ا ل ش ح ا ل ي ر ك ا ف ي المنهاج و بين الامام خ ل ف بين النووي و الامام الرافقي جميع كتب الرافعي ا ل م ح ر ونقل ظاهر الرافعي ترجيحا ع ا صحح أن موضع ا ل من الرأس والله لاتصاد د ث به ل م ولترجيح ا ا ج ه ا الرافعي ن يقولون ي ونقل هذا الذي رجحه الامام النووي في شرحه أ ي شرح الكبير عن ا ل أ ك ث ر ي ن ن ق ل و ا عن الاكثرين إ ذ ا ا ل إ م ا م الرافعي متنبه إ ل ى ما تنبه إ ل ي ه الامام النووي وهو أ ن ا ل أ ك ث ر ي ن على ما قاله ا ل إ م ا م النووي من أ ن مواطن التحديث من ا ل ر أ س وليس من الوجه إ ذ ا ما هو السبب الذي جعل ا ل إ م ا م الرافعي رحمه الله تعالى يختار في المحرم خلافه ما اختاره الجمهور مما يعرفه وقال هو سمع ا ل إ م ا م الغزالي في الوجيز ولما ا ن ق ت ل ك المحرر كالمختفر صنف الوجيذ الامام الراتع الوجيذ شرح الوجيز بشرحه تأثر تأثرا كبيرا بكتب الغزالي ل صلف م ا كتابه المحرر كان المحرر كالمختصر من الوجيز ولذلك تأثر فيه الغزالي وذكر ل ل ت أ ث تبعا للامام الغزالي ان مواطن التحديث من ا ل وفي ج ه وليست وإلا الرأس من م م ا الرافل ف قد نص شرقه الكبير جمائر الرأس أصحابنا على أن مواطن التحديث على على وليست وليست النزعتان أن أن من, من الوجه ولو لم يوجد غسل الوجه يجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يغسل كل بد وهي الشعور الرفيعه ا ل د ق ي ق ة ا ل ن ا ع م ة التي تخرج على وجه الانسان في اي مكان خرجت يجب عليه غسل ه ا يجب غسل كل فد من الرجل ومن ا ل م ر أ ة وحاجب يجب غسله وليس المراد غسل السعر وانما غسل الجلد الذي يوجد تحت الحاجب يعني يجب عليه أن يضع على وجهه كمية من الماء يتيقن على ان من ان وجهه الجلد الماء الماء وصل الى السعود فيها تحت قد هذه ويجب ا ا ل ع ر غ ط ل ا ل ع ذ ا ر ل أ ن شعره خفيف وليس لكثيف ولا م ش ق ة في ايصال البشر اليه وكذلك الشارب يجب وكثرت شعورها ما يجب على الانسان ان يغسل باطنها وانما يجب عليه ان يغسل ظاهرها ولكنهم في الشوارب قالوا على خلاف هذا قالوا يجب عليه ان يغسل ظاهره وباطنه ولو كان كثيفا والسبب في ذلك ان تربيه اللحيه مما طلبه الشرع بل ركوبه شرعا فاذا فعلها الانسان وكذبت وطار من العسير معها ايصال الماء الى البشره سامح الشارع في هذا لأنه الذي وهم الشارب فاذا ي ه ذ لأنه ل ا ي طلب ل ت ح ي و ه ما ل ش ا تعد الانسان ا ت م واطال شاربه ف إ ن ه يعاقب بنقيض قصده ويجب عليه ان ي ن ص ل الماء إ ل ى البشره ل أ ن الذي أتاء فما دام الذي أتاء هو يجب عليه ان يتحمل ن ت ي ج ة اساءته ولو كان ت ي ايصال الماء الى ا ل ب ش ر ة ب ا ل ن س ب ة لمن كتب شاربه لو كان في هذا م ش ق ة يجب عليه ان يفعله ويتحمل هذه ا ل م ش ق ة لانه يستطيع ان يستغني عن هذه المشقه في اتباع اوامر الشرع و ت و ا ء في ذلك الرجل و ا ل م ر أ ة و ع ن ف ق ة ا ل ع ن ف ق ة و ا ل ش ع ر ينبت تحت الشبه السفلى ش ع ر ا وبشرا ظاهرا وباطنا وينكثف ا ل ش ع ر ل أ ن ك ث ا ب ت ه ن ا د ر ة او ل ح ق بالغالب نحن ننظر الى الغالب واما ا ل ل ح ي ة فاذا خفت ا ل ل ح ي ة فحكمها حكم ا ل أ ع د ا ب النابذه على و ج ه يجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن ي غ ت ل ظاهرها وباطنها هذا إ ذ ا كانت ا ل ل ح ي ة خ ف ي ف ة وضابط ا ل خ ف ة و ا ل ك ث ا ف ة في ا ل ل ح ي ة هو إ م ك ا ن ي ة ر ؤ ي ة ب ش ر ة المخاطب ف إ ذ ا كان المخاطب يرى ب ش ر ة المخاطب من خلال شعور لحيته فهذه ل ح ي ة خ ف ي ف ة يجب على صاحبها أ ن يغسل غ ا ه ر ه ا و أ ن يغسل باطلها اي يجب عليه ان يغسل الشعر و أ ن يغسل الجلد تحت الشعر ل أ ن ه لا م ش ق ة في إ ي ط ا ل م ع الى بشره و أ م ا إ ذ ا كانت ا ل ل ح ي ة ك ث ي ف ة وهي التي لا ترى من خلالها بشره م خ ا ط ر سواء في ذلك أ ب ل غ ت ا ل ل ح ي ة قبضه أن لم تبلغ قبضه قد تبلغ بعض الشعور ا ل ل ح ي ة قبضه ولكنها خ ف ي ف ة لا ك ث ا ف ة فيها فهذه يجب غسلها ه ا لا اللحية وقد تكون شعور م ا و ي ا ولا لقبضة لقبضة و ك ن ختيفة خلال رؤية البشرة تمنع من خلال الشعور فهذه ك ث ي ف ة لا يجب على ا ل إ ن س ا ن إ ي ص ا ل الماء إ ل ى باطنها بل يكفي ان ي غ ت ل ظاهرا ل أ ن الشارع طلب منه أ ن يطلق لحيته و م ع دام قد طلب منه ان يطلق لحيته قد خفف عنه إ ي ص ا ل الماء إ ل ى البشره لما فيه من ا ل م ش ق ة ف إ ذ ا ا ل ل ح ي ة ان خفت فهي سب و إ ل ا فيجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن ي غ ت ل ظاهرا و أ ن ي غ ت ل باطنا ه واما انه لا يجب غسل باطن اللحيه فلما ذكرناه من الكثافه ولما ذكرناه من المشقه هذا تعليل عقلي تعليل مع ا ف ي م قواعد الشريعه لان الشريعه ما جاءت بالضيق وما جاءت بالمشقه على الناس واما الدليل النقلي فما رواه البخاري رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم توضا فغرق غرثه غسل بها وجهه صلى الله عليه وسلم وكانت س ل م و تحيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وردت في أصلاب ا ك ن تحيه عظيمه وكانت كثيفه والقبضه الواحده من الماء ما تبكي لان يغسل الانسان وجها وان يوصل الماء إ ل ى باطن اللحيه لا تدير إلى هذا ولذلك قالوا الشرع رخص في غسل باطن ا ل ل ح ي ة لمن ك ث ف ا لحيه اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فان خف بعضها وكثف بعضها بعض الأماكن خفيفة وبعض الأماكن يجب باطنه يجب باطنه عليه عليه الاماكن الاماكن قال الخثيف الكثيف ان الكثيف فلكل لا يغتل والخفيف يغتل وتميز من حكمه لم يتميز كثيفة ان ان وإن خفيفة أي لان كان ا ل ك ت ي ف متفرقا بين اثناء خفيفه وجب غسل الكل كما قاله الامام الماوسدي رحمه الله تعالى وهو من كبار اصحاب الوجوه في المذهب قال ان افراد ا ل ك ت ي ف بالغسل يشق غسل ب م ش ق ة اكثر من م ش ق ة غسل جميع ا ل و ج ه في هذه الحاله يجب عليه ان يغسل جميع و ب ا ل ن س ب ة ل ش ع و ر الوحية الظاهرة يجب عليه ان ي غ ت ل شعر لحيته كله طوال كان في حد الوجه كهذا الذي ينبت على الهتاب او كان خارجا عن حد الوجه وهو ما ينبت على ا ل ذ ق ن يجب عليه ان ي غ ت ل ظاهره كله تبعا لغسل الوجه واما الركن الثالث من اركان الوضوء فهو غسل يديه مع مرتقيه لما روى مسلم عن ابي ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه في ص ف ة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه توفى فغسل وجهه ف أ س ب غ الوضوء ثم غسل ل اليمنى يده حتى يغتل أشرع غفل يده اليمنى حتى أشرع في اشرع ل اليسرى ع ض ثم في العضد ثم وايديكم إ ل ى المرافق و ق ا ل ا ل و ا ر هنا ل ل م ع ي ة أ ي مع المرافق كقوله تعالى من أ ن ص ا ر ي الى الله على لسان عيسى بن مريم اي من أ ن ص ا ر ي مع الله وكقوله تعالى ويزدكم ق و ة إ ل ى قوتكم أ ي ويزدكم ق و ة مع قوتكم ف ق ا ل ا ل و ا ر هنا ل ل م ع ي ة ايجب غسل اليد مع المرفق والذي جعلنا نقول انها ل ل م ع بمعنى يقوم ا ل ذ ي ج ع ل ن نقول ا ه ذ اجماع هو إ ذمه واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم في ن كل من نقل ص ف ة وضوئه نقل أ ن ه كان يغسل يده من رؤوس اصابعه الى ا ل م ر ف ق ومن ثم يشرع في العضد اي ما يكتفي الى المرفق وانما ي أ خ ذ شيئا من العضد فيغسله حتى يتيقن انه غسل الساعد انا قلت الواو كلا بالخطا قلت الواو للمعيه قلت لا يعني ولكنه س ب ق لسانه وايديكم الى المرافق اي د ي ك م مع المرافق فان قتع بعض ساعده قد ي ش ب علي غسل الباطن الذي سقط سقط حكمه و أ م ا الباقي يبقى حكمه ي ج ب عليه ان ي ق ت ل البقر ولو كان شيئا ي ث ي ر ا لو بقي واحد سنتيمتر من ساعده يجب عليه غسله ل أ ن ه ما سقط حكمه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ م ر ت ك م ب أ م ر ف أ ت و ا منه ما ا س ت ط ا ت م و إ ذ ا نهيتكم عن شيء فانتهوا وهذا جار على ا ل ق ا ع د ة الفقهيه الميسور لا بالمعسور يسقط فانه ذ ا ل لا يتعذر علينا غسل ما بقي فالميسور لا يسقط ب ا ل م ع س و ر واما اذا قطع من مرفقه قطعت يده من المرفق قد يجب عليه غسل عظم العضد على المشهور عندنا يجب علي غسل عظم العضد غسل لانه من المرفق المرفق هو مجموع العظم الناتئ من العضد والعظم الذي يدخل فيه من الساعد كلاهما يسمى المرفق وليس المرفق اسما من مكان المجوف الذي ينزل به ر أ س العضد وبناء على ذلك قال اصحابنا اذا قطعت يده من المرفق وجب عليه ان يغسل ليرسل العظم الناتئ من العضد والذي يدخل في ا ل ف ج و ة ا ل م و ج و د ة في الساعد واما اذا قطع ت من فوقه قطع من فوق المرفق قطع من العضد ق د ل يندب له ما يجب يندب له ان يغسل جزءا من العضد حتى لا يخلو العضو عن الطهاره ع في ي العدد تمكن فانه من غسل المكان الذي يتمكن من يعتبر من غسل التحجيل وكما ل ل ذ قالوا في أولا لا تعليله لأن في يخلو العضو ن ل للتحجيل الغسل فلا التحجيل الملذوب الذي سنتكلم ط ه يكونه ا وثانيا فإذا فاجأ الوضوء ر ة عنه فرضي في سنن بعد قلنا ي ل إ ش ء الله وكما قلنا في الوجه ب ا ل ن س ب ة للشعور ا ل خ ف ي ف ة التي تنبت عليه قالوا بالنسبه ك لليد شعر ع ى ا ل ق ا ل ك ن كثافه الشعر على اليدين بحيث يتعذر مع ه ي ص ا ل الماء للبشره شيء شاذ ونادر والشاذ النادر لا يعطى حكما وبناء على ذلك ق ا ل يجب عليه أ ن يغسل الشعر ظاهرا وباطنا ويجب ولسيما أو يقوم في الماضي الذي ينتبه قبله بعض عن قلنا إن بعض الناس غسل الأصفار لكم الدرس لا أصفاره أصفاره كما لهذا تحت ذكرت تحت وهذا يمنع وصول الماء الى ا ل ب ش ر ة وبناء على ذلك يعتبر وضوءه ليس بسخيف ي ج ب عليه ان يتحرى هذه الاماكن ويجب ن ت ا ل ل التجاعونات وهي هذه الموجودة على أ عليه ان يتحرى الاوساخ التي تكون فيها نحن ربما نتغلد من هذا الكلام. الناس كلها إلى يوميا فيجب عليه ان يتحرى الاماكن التي من المحتمل ا م تصاب باوساخ تمنع وصول الماء الى ا ل ب ش ر ة فيجب عليه ان ي غ ت ل ه ا وكذلك الشقوق ا ل م و ج و د ة في فيدي في بعض الحالات يجب عليه ان ي غ ت ل ظاهرها وباطلها هذا ما يتعلق ب ا ل ط ر ي ق ة الثالثه و الركن الثالث في الاركان الوضوء و أ م ا الركن الرابع فهو مسمى مسح ل ب ش ر ة ر أ س ه بشره ا ل ر أ س ه الجلد الموجود في ا ل ر أ س يسمى م س ش ولو كان ب ر أ س خنصره مجرد أ ن يضع ي د ه و ي م ت ح يكون قد أ ت ى بالواجب أ و الشعر الذي في حده الشعر الموجود في الرأس بحيث لو مته الإنسان لا يمتد لو متح الشعر الموجود في رأسه يكون قد أتى بالواجب أما لو كان شعره طويل مثلاً لو لو أطلق لو طويل شعره رأسه مرأة مته يمتد متح يكون قد في في بحيث أتى ع ق ف ت شعرها ولفته وضعته فوق ر أ س ه ا ما ي ج و لها أ ن ت م ت ح ه ا على انها ذ لو فُلِد يكون خارجا عن حد ا ل ر أ س فهذه ما مسحت ر أ س ه ا واذا مسحت شعرها فيجب على ا ل إ ن س ا ن إ م اما أن ي ت ح ل ب ش ر ة في الرأس وإما ان ل ر أ أ س وإما ي م ت ح شعرا بحيث لو مد لا يخرج عن ا ل ر أ س في م ج ي يكون ه في حج ا ل ر أ س ك م ن كان شعره خ ف ي ر ا فانه يمسح اي مكان من اماكن ر أ س ه فوق ا ل ش ع ب ويجزئه هذا واما انه يجب عليه ان يمسح جزءا من ر أ س ه او يمسح ما يسمى مسح ما يقال فيه انه مسح لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم قال أصحابنا لجماهير الفقراء إ ن الباء هنا للتبعيد الباء للتبعيد ا ي م ت ح و ا بعض رؤوسكم والذي يدل على هذا حمل الباء على التبعيد قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أ ن ه مسح بناصيته وعلى العمامه اي اتم الناصيه ومقدمه الرز واتم المسح على ا ل ع م ا م ة فلو كان مسح جميج الراس واجبا كما قاله الامام مالك رضي الله تعالى عنه لما مسح ل الله الله على غمامته ولاتم مسح راسه من تحت الغمامه ولكنه كونه صلى الله عليه وسلم مسح ناصيه راسه واتم المسح على الغمامه جميع لماذا رحمه الله تعالى قال يجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن ي ن س ح جميع ر أ س ه واعتبر الباء في قوله تعالى و ا م ت ح برؤوسكم للالفاظ وليست للتبعيد ولكن علماء ا له قالوا إ ن الباء إذا دخلت, على اذا دخلت على شيء قابل للتعدد ف إ ن ه ا تكون للتبعيد قابل للتجزئه تكون للتبعيد كما معنا في هذه ا ل آ ي ة الانسان يمكن ان يفتح جزء الراس ويمكن ان يفتح كل ب ل ر ا س والراس اجزاء متعدده فدخول الباء عليه دليلا على ا ر ا د ة التعدد وكذلك قول الله تعالى عينا يشرب بها عباد الله اي يشربون, يشربون بعضها قابله للتجزئ والتعدد واما اذا دخلت ا ل ب ا ب على شيء لا يقبل التجزئ والتعدد كما لو قال ا ل إ ن س ا ن مررت ب غ ي د أ ي مر بكل غ ي د وبناء ذلك قالوا الباء هنا تكون زيد الفرق ت ي ليست والباء د ا خ ل ة فيها على قابل للتعدد أ و متعدد وبناء ذلك اعتبرها الفقهاء أ ن ه ا للتبريد أ ن النبي عليه الصلاه والسلام مسح م ق د م ة ر أ س ه ولم يتم مسح ب ق ي ة ا ل ر أ س ولو كانت الباء للارفاق وكان الواجب مسح ج م ي ع ا ل ر أ س لاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على ر أ س ه كله ي حنيف وأما ا أبو رضي ل ل تعالى عنه فقد ذهب الإمام أحمد على وافق الإمام الشافرية والإمام أن فقد أحمد ذهب الباء للتبعير و أ ن الواجب مسح بعض ا ل ر أ س ولكن امام ل إ أ ب ا ح ن ي ف ة رضي الله ت عنه ا ل ى ع أ و ج ب مسح ربع ا ل ر أ س ق ا ل ا ل وابتدل ج مسح ا ل إ م ا م أ ب و ح ن ي ف ة رضي الله ت عنه ا ل ى ع ب أ ن الباء اذا في ح ا ل ة دخولها على متعدد لا شك ان لا تفيد التبعير يتفق معنا ومع الإمام رضي الله تعالى عنه. ولكنه م ع امام ل تعالى ل ه عنه و زاد على ذلك فقال اذا ء ا دخلت على الممسوح تستغرق ا ل ا و اذا دخلت على ا ل ا ل ة تستغرق الممسوح فيقول الانسان مسحت يدي بالحائط فا دخلت على الممسوح فانها تستغرق الاله ا متع كل يده بالحائط ولم يزد على ذلك ولو قال مسحت الحائط بيدي دخلت الباء على ا ل ف على ا ل آ ل ة ف إ ن ا ت س ت خ ر ق الممسوخ لقائي ب د ي مسحت ا ل س ي ا ر ة بيدي مسحت كل السياره ة بالسيارة أن كانت تقول مسعت يدي في ي د إذا ا ل ب ا و ل قدرنا و وامسحوا ب راس م و س ك م ح و الانسان و ل دخلت على ل ة ا ل ا رأسة انسان يبلغ اربعه كف ف إ ذ ا ي ج ب عليه يتغلق أن ف ابو واحدة وهذا الرأس مسح في يقدر ر ع الرأس فأرجب أ ب حنيفه رضي الله ت عنه ا ل ى ع على الانسان ان يمسح ربع راسه استنباطا من, من الباطل الا م ان اصحاب الشافعي رضوان الله ع ي ه م قالوا هذا ليس بسبيل وذلك ل أ ن الله تعالى لم يعين لنا أ ن نمسح رؤوسنا ب أ ك ف ن ا لو قال الله تعالى وامسحوا اكفكم برؤوسكم لكان كلام أ ب ي ح ن ي ف ة صحيحا ولوجب علينا أ ن ن ت غ ر ق ربوع الرأس بالمسج ل الله ك ن ت الراس ى ل ح بالمسح سواء كان ه ذ ا ب ك ك أ و كان بالاصبع لو متع بالاصبع ف إ ن هذا ي ج ز ر ولو أ ت ى بعود كبريت ووضعه في ا ل م ا ومتع به ي ر س و ايضا ي ج ز ف ا ل ل ه تعالى ما حدد فكوننا نتحكم ونقول إ ن الله تعالى تقدير الكلام وامسحوا ايديكم بنفوسكم تقدير ا ل أ ي د ي هنا تحكم و لا دليل عليه ولم يرد من ا ل ش ر ع ه ن ص ط يؤيده فالموت على ا مرني مسحت بكفي او مسحت بخنصري كلاهما يقع و به المسح ونحن لا نمكن اذا تخلت عن الممسوك تستغرق الهاله فاذا انا مسحت بخنصري اذ ما تخلت عن الممسوك تستغرق الخنصر واذا مسحت بعوده كبريت اذ ما تخلت عن الممسوك تستغرق العوده نحن ما منعنا هذه القاعده ولكننا نمنع ان نخفض الكف بالمسح القواعد ا ل أ ص و ل ي ه تدل على ما نقوله وذلك أ ن الله تعالى قال وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم نحن عندنا قواعد في اصول ا ل ص ق تقول النجره اذا وقعت في سياق النتي ف إ ن ه ا تفيد العموم كقولنا لا رجل في الدار يعني ما فيه أحد أ د ب احد أي أ رجل لا أحد في الدار يعني ما فيه أحد ابدا ل د أحد ا ما ر يعني فيه أ نتيجه ذ ا وقعت في سياق ن ت ي ج تفيد العموم كقول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه أ ي منفي ه عنه أ ي نوع من أ ن و ا ع الريب كل من فعل القران و فلا يجب علي أن يستغلق فلو أكرم أي يخرج كل الرجال فلو رجل العبد أكرم رآه من、المغرب. لو قال انسان لخادمه أ و لوكيلي أ ك ر م رجلا قال لك في الشارع أ ي رجل تاكرم او خرج من العوده و ل ا ن قلت لي أ ك ر م رجلا و أ ن ا أ ك ر م ت رجلا فخرجت من العوده ا ل ن ش ر ة في سياق الاثبات تفيد الاطلاق وفي السياق التي ن تفيد العموم ثم قالوا ف الفعل في ق و ة ا ل ن ش ر النسيرة ف إ ذ ا ورد الفعل في سياق النفي يفيد العموم و إ ذ ا ورد الفعل في سياق الاثبات يفيد ا ل إ ط ل ا ق وهنا قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم فعل امر كانه ل قال, قال لنا احدثوا مسحا لرؤوسكم لنفاس قوه النفوس ا ذ ا هو ا م ر ن ي بمطلقي المسح م ر ن بمطلق المسح والمطلق في ا ل ص و ل الفقهي ت ح ق ق ب أ ي فرد ل أ ف ر ا د ي فلو م ت ح ت ش ع ا ر ة و ا ح د ة ا ق و ن قد ت ح د ث ت مسحا ا ح د ث و مسحا برؤوسكم أحدثت أقول أحدثت ولو متحت ربوع الرأس أقول أحدثت مسحا متحت مسحا متحت مسحا متحت أحدثت مسحا قد قد قد شعرتين الرأس ولو ولو ربوع ولو كل أقول ف إ ذ ا القواعد ا ل أ ص و ل ي ة والقواعد ا ل ل غ و ي ة تؤيد ما ذهب إ ل ي ه ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله تعالى لأن الواجب لبشرة للشعر الذي الرأس والمسألة خلافية رأسي أو يكون سياسية متمى مسح في عد الفقراء ولكل ولكن ل م ج ت ه د ي نصيب سياتي معنا في سنن الوضوء انه ينجب للانسان ان يعمم ر أ س ه بالمسح خروجا من الخلاف ولما سنذكره من الادله ك ل ى سنة ا ل و ا ل أ ص ح عندنا جواز غسل ا ل ر أ س لان غسلته مسح و ز ي ا د ة ف إ ذ ا جاز المسح فالغسل في ا ب ا ل أ و ل ى ويجوز أ ن يضع ا ل إ ن س ا ن يده على ر أ س ه بدون أن ي ح ر ك ه ان ي ع يحركها ليس ل من شرط ا من المكان متح بمجرد وضع مبلولة بماء إنه يقال حتى يده جديد وضع جديد ليس ب م ا ء يدي ماء جديد لانه ركن المستقيم اذا س ب ع قد لا تحرك هذا ما يتعلق بالركن الخامس أ و الفرد الرابع من فرائض الوضوء و أ م ا الفرد الخامس فهو رصد ا ل ر ج ي ن مع الكعبين لقوله تعالى و أ ر ج ل ك م إ ل ى الكعبين وما قلناه في ا ل م ر ف ق ي ن نقوله ا ل ك ع ب ي ن فالى بمعنى ما وارجلكم الى الكعبين وارجلكم مع الكعبين فحملوا الى على ا ل م ع ي ة واما الكعبان فهما العظمان الناتئان عند مقصد التاقي والقدم وانما يرث اصحابنا على هذا لان الشيعة يقالفون الموصد الكعب هو العظم الناتئ هذا ان ويدعمون في في القدم هو وجه ف يوجه ازعمنا ان هذا هو الكعب يخالفون بذلك المعروف ة من ل غ ة العرب ويخالفون ما روي عن, النبي أو عن اصحاب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فقد صفوفكم فرأيت قال اقيموا يقول يرثق روى البخاري عن النعمان الببشير الله عليه وسلم قال صفوفكم النعمان الرجل وسلم صلى النعمان انه الله النعمان عليه منكبه بمنكب صاحبه عن وكعبه كعبه منا فيرسق الكعب لو كان الكعب هو العظم الناتئ على وجه القدم لكان من المحاول ان يلتصقا بكعب الكعب الذي الذي يكون ما بين وما بين القدم فهم خالفوا فهم ب ف صاحبه ل و الغسل في الاجماع عند أ ه ل ا ل س ن ة والجماعه ومن ذهب, منا أو من, ذهب من اهل ا ل س ن ة إ ل ى أ ن الواجب الغسل مع المسرح لا يخالف ج إجماعاً ب بالمسر الغتل ولا, ولا, ولا أولا كان يكون هو معروفاً يكفي لما من الإمام محمد بن جرير الصدري في هذه ا ل مساله أ ل ة ل الغسل لقول الله تعالى وارجلكم الى ك ع ب ي ن عصب على قوله فاغسلوا وجوهكم وايديكم والتقديم وارجلكم الى الكعبين ولا يكفي المسح هذا دماغ على قراءه النصب فاغسلوا وجوهكم وايديكم ا ل م ن ا ف ق وامسحوا رؤوسكم وارجلكم على ك ع ب ي ن في ق ر ا ء ة النصب لا يوجد فيها م ش ك ل ة لكنه قرئ ف ا ل س ب ع ة ا ل م ت و ا ت ر ة وارجلكم الى الكعبين و ا م ت ع برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين عطفا قرئ عطفا على المسح برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين كما هو ا ل ض ا ي ر الا ان اصحابنا رضوان الله تعالى عليهم وابن السنه جميعا قالوا ما يكفي المسح و ق ر ا ء ة الجر هذه ليست ش ا ب د ا لان الشر كما يكون للعطف يكون للجوار كقول الله تعالى اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم المؤلم هو العذاب وليس اليوم وكان من المفترض بناء على القواعد ان يقال اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم ولكن الله تعالى قال عذاب يوم اليم الشر للجوار كما هو المعروف من عاده العرب في ت ف س ي ل نطقه كقول ما نجعل ضبط خ الخرب س ف ا للجحر وليس ل ل ض ب وكان من المفترض ان يقال هذا جحر ضب خرب جحر خرب لكنه قال هذا جحر ضب خرب ج ر الخرب في مجاورتها للضبط ت س ي ر ه ا عليهم في النطق هذه ع ا د ة العرب في قواعدهم وفي منصتهم فالزر قد يكون、الاتباع. اتباع ل ا ل ك ل م ة ا ل م ت أ خ ر ا ل ك ل م ة ا ل م ت ق د م ة قد يكون و ا ل ع ط ف وقد يكون و ا ل ج و ا ر ونحن ا ل آ ن ما نستطيع أ ن نتحكم من خلال ا ل آ ي ه م ن ف ر د ة من خلال ا ل آ ي ة لو تجد عندنا فقط و ا ن س ح و ا برؤوسكم وارجلكم لقلنا إ ن ي جربنا في الظاهره العطف حسب ما هو ظاهر ولكن الذي جعلنا نعدل عن العطف إ ل ى الجوار القرانه ا ل ث ا ن ي ة وارجلكم ا لانه ل لو أننا قلنا إن الجر للجوار لا مشكلة لكننا اننا ان عندنا ماذا يوجد القراءة تخلي نعمل مصدع مثلا على الجوار لا تخلي جلال ماذا يعني حين م ا نعطل العطف في ق ر ا ء ة الجر لا نقع في م ش ك ل ة نوفق بين القراءتين نقول ان القراءتين في معنى واحد ق ر ا ء ة النصب ت أ م ر بالغسل وقراءه الجر أو ايضا ت أ م ر بالغسل م ا في م ش ك ل ة ل ا ن ن ح م ل ا ل ج ر ة عن السوار لكننا لو قلنا ان ج ر ه ن ا للعصب وان الواجب هو المسرح ماذا نعمل في ا ق ر ا ء ة النصب لا نستطيع ان نجد لنا مبررا ولا مخرجا وزياده على ذلك كل من نقل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من تكلم على وضوء رسول الله قال إ ن ه كان يغسل قدميه يغسل حتى يسرعا في الساق كما مر معنا في غسل اليدين كل من نقل وضوء رسول الله ما نقل أ ب د ا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه ب ت ع رجليه هذا مما يؤكد ق ر ا ء ة النصب ويدعم معنى الغسل ولذلك قال أ ه ل ا ل س ن ة جميعا إنه واجب الرجلين واما ل ل غ و أ الركن م ح فلا يجزئ خلافا لما يذهب الساده والاخير من أ ر ك ا ن الوضوء فهو التركيب تركيب ا ل أ ر ك ا ن على هذا النحو الذي ذكرناه ان يبتدئ بالنيه ثم يغسل وجهه ثم يغسل يديه مع ا ل م ر ت ق ي ن ثم ي م ت ح ر أ س ه ثم يغسل رجلين فلو ن ك ت وضوءه غسل وجهه ثم يدي يدي ثم وجهه ومتع ب ع د ذلك راسه ثم ع س ل ر ج ل ي نقول له وضوء كهذا غسل اليد الذي فعلته باطل وغسل الرجل فعلته باطل الذي ف ح عندك وغسل الوجه الان بداته يجب عليك ان تعيد م ر ة ث ا ن ي ة غسل ل ي د ي ن و ان ت ع ي د م س ح ر ا ت و ان ت ع ي د م س ح ا الرجلين ف ت ن ك س ا ل و ض و ء ع ن د مبتدون بالوضوء فلو نفس الانسان و ض و ء ه او قدم ع ض و ا على ع ض و ا فلا ع تباره ولا ع ت د ا د ل و ض و ء ه و م ن ث م تكون صلاته م ا ط ل ة فكل ما يترتب او يتوقف على الوضوء لا يرتد به في هذه ا ل ح ا ل ة وما وجوب التركيب قالت للنبي ا صلى الله عليه وسلم المبين للوضوء ا ل م أ م و ر به كما رواه مسلم وغيره ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم روى ما نقل أ ح د عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه ن ك ث وضوءه او قدم عضوا على عضو هذا أ و ل ا كل من نقل وضوء رسول الله نقله على هذا الترتيب وهذا النحو و ثانيا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حينما س أ ل ه الصحابه و ا م د ا بالصفر عن ذ المروه فقال ابداوا بما ب د أ الله به قال الله تعالى ان ا ل ص ف ا والمروه ق قد ي ع ن يقدموا الصفا على المروه و ه و أ ي ض ا نقيس عليه ونقول ابداوا بما ب د أ الله به ابداوا بالوجه ثم ا ل ج د ي ن ثم الرز ث س ثم الرسل ثم الرسل م ا ب ر س م الرسل ثم ا ل ر ل ثم ا ل ر ا ل ث الرسل ث الرسل ثم الرسل ثم الرسل ثم الرسل ثم ا ل ر ب ي في ا ل ا ل ي ب ه م ا ل ر س ا ل ر س الرسل ا ل ر س ا ل ي ة أ ن ه م حينما يتكلمون ي ذ ك و ن القرين مع قرينه والنظير مع نظيره حتى يكون ت ج م ع للمعنى وابلغ ا ل ب ي ا ن ف إ ذ ا ما ارادوا ان يتكلموا على أ م و ر ت غ س ى ذكروا ا ل م غ ص و ل ا ت بعضها مع بعض ثم ا ل م ن س و ح ا ت بعضها مع بعض و ا ك ذ ا قال سيدنا ما ر أ ي ن ا ا ل ع ر ب ي ة يخالف قاعدته ويذكر مغسولا بين ممسوحين او ممسوحا بين مغسولين ان يذكر جريحا بين القتله او قتيلا بين الجرحى ان يذكر الشوك بين الرياحين او الورود بين الاشواق لابد ان تكون هناك حكمه من هذا فهو الحكمه هنا هو وجوب ا ل ت ر س ي ب لو اردنا ن ن ر ي على اساليب ل العرب ك ا ن من المفترض ان يقال اغسلوا وجواكم وايديكم وارجلكم وامسحوا رؤوسكم حتى يكون المغسول مع المغسول ويكون الممسوح وحده ولكن الله تعالى خالف في ذلك هذه ا ل ق ا ع د ة وبنفس الوقت خالف ا ل ت ر ت ي ب الطبيعي ثم غسل وجل ثم اغسل الرجل و ل ك ن ن ا وجدنا ا ل آ ي ة الرجل ك ي م ة تفعدوا وتابق ارسلوا و و ك م ثم ت ن ز إلى الأيدي ثم تفعد اغسل ل الرجل ولكننا ي هذا م أجل ل لكان ت ت ر ذكره ي ب ب د و ن ف ا ئ د ة و ك ا ن ب ع ي د ا عن أ س الايه ي ب ل والبلاغة ل ط ا ا ع ة و ا العربي ن ن ل أ م ر و ا في ذكرهم ل أ أن و ا ف ت ك و ن على ل ا ت ر ت ي ب على نتق وأن واحد تكون تكون الوظائر و ا ل أ ش ب ا ه م ج م و ع ة بعضها مع بعض ولذلك قال أ ص ح ا ب ن ا بوجوب الترتيب وخالقهم في ذلك غيرهم من الفقراء وكما قلت لكل مجتهد ي نصيب ن وترتيب الوضوء عندنا ليس ماخوذا من الواو ج و وإيديكم وانسحوا برغوثكم ه ظنه له ك كما م المراتق من إلى لن خبرة بعض بكلام د م ا م الشافعي ا ض و ا ر الله ت عليه ا ى ع ل فقد نص اصحابنا جميعا على ان ا ل ت ر ك ي ب في الوضوء لم يكن م س ت ف ا ج ا من الواو ابدا والشافعي ما قال لان الواو ل ل ت ر ت ي ب الواو عند الشافعي كما هي عند جميع علماء النحو والاصول ف ع ي أ ن ل م ا ل ق الجمع ل ت ر وانما الواو عنده لمطلق الجمع ولكن الذي اوقع بعض الفقهاء في نقل هذا المذهب عن الشافع من ان الواو للتركيب و أ ن ا ل إ م ا م أ ب ا الحسن الماوردي رحمه الله تعالى وهو من كبار أ ص ح ا ب ن ا أ ص ح ا ب الوجوه بالمذهب ذهب ت كتابه الحاوي إ ل ى أ ن الواو بالترتيب أركان الوضوء على هذا النحو الذي ذكرناه انما هو مستفاد من الواو فظن بعض النقله أو بعض القارئين ممن لا خ ب ر ة عنده ولا د ر ا ي ة له بكلام الشافعي ظن أ ن هذا الكلام الذي قاله ا ل إ م ا م الماوردي من كلام الإمام الشافعي ولكن ا ل ح ق ي ق ة أ ن ه اختيار ل ل إ م ا م ب ا ل ي حسن الماودي رحمه الله تعالى وقد خطاه أ ص ح ا ب ن ا جميعا على ما ذهب إليه و اليه ل على الواو أن ي الشيء على أولادي وأولادي أولادي للتفتيج للجمع على الإنسان لو قال على لو الواو أن أصحابنا أن كانت اتفقوا هذا وقبت قد لكان يجب عليهم ان يكون هذا الشيء اولا يستفيدون الاولاد فاذا مات كل الاولاد استفاد منه اولاد الاولاد ولكن اصحابنا جميعا بدون استثناء بما فيهم غب الحسن ا ل ما وردي نص على ان الانسان اذا قال وقفت على اولادي واولادي اولادي الجميع يستوون في الوقت ويستفيدون منه معا فقالوا ان الواو لمطلق ا ل ج م ع الذين يستفيدون من ا ل ر ق ب ا ل آ ن يستفيد اولاد ا ل أ و ل ا د مع ا ل أ و ل ا د ولو كانت للترتيب لكان... لكانوا قد خالفوا في هذه القاعده ة أو في ذ ا الطرع وفي غيره من الفروع الفقهيه ي ا ل ل أعلم ب ق ت مسألة صغيرة و ي في التلتيب في لو اغتسل نزل في الماء قلنا لن اغتسل الماء محدث محدث نحن هل يستحق وضوء ولا ي س ت ح وضوءه هنا ع ي ض ا خلاف بين ا ل إ م ا م النووي والرافعي قال اذا نزل في الماء ومكى بحيث يمر عليه زمن يستطيع بواسطه أ ن يركد الوضوء لو أ ر ا د ا ل ت ر ت ي ب يصح وضوءه وإن هنا الإمام النووي رحمه الله قال النووي لان م س أ ل ة الترتيب هذه بمجرد مرورها على الذهن وهي تمر على الذهن بجزء لا ي ت ج ز أ من ا ل ث ا ن ي يعتبر قد رسب ومن على هذا ما يحتاج إ ل ى مكتب لو نزل من مكان وخرج المكان آخر أو من مكان آ خ ر م ب ا ش ر ة أ و من م ك س ب المكان ف إ ن ه يعتبر متوضئا فهذه المساله ل ايضا ل ف من ل المسائل ر ا فأعتاني ف ع ي التي خالف ب ه د م ا م النووي الرافعي فدرتم سيدنا محمد المسألة هذه الله آله وصحبه أيضا وصلنا على وعلى والسلام